بسم اشترى به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بل أن ينزل الله أَن فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده Fabaa'u bığabbin, ala gıbıb. Vəl il kafirin,